إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ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 وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ بِالْقِصَصَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يُفصِلُ الآيات لِقُوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ, لآيات لِقُوْمٍ يَتَقُونَ إِن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهن ناو بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربه بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم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 وما أتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعل لكم خلاص ففي الأرض من بعدهم لنظرك فتعملون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقانا قال الذين أنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدل له من تلقائي نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ما تلوته عليكم ولا أدراك به.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 فَعَهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّا متوا وحدة فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون ولو أُزيل عليه آية من ربه فقل إن مال غيب لله فانتظروا إن معكم من المنتظرين وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء أمسّتهم إذا لهم مكروه. في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن لهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لأن أوجئنا من هذه لنكون من الشاكرين فلما إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أن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 لما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه, من السماء أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها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 أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما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 ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وَقَالَ شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم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 قُل مَن يَبْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 فَإِنَّ تَصْرِفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ يبدأ الخلق ثم يعيده. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. فأنا تفكون. قل هل مشركائكم من من يهدي إلى الحق؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَيُّتَبَعَ أَمَّا الَّا يَهْدِي أم من لا يَهْدِي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 ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم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 يستمعون إليك أَفَأَمُوتَ تُسَمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْلَمُ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 جعلهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمّة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم.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 لَنَكُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقُّهُ قُلْ إِنَّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس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 الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان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 في شأنه وما تثنون منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصرر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم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 إِنَّ الَّذينَ يَتَّبِعونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يخرصون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 سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن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 ثم لا يكُن أمركم عليكم غما ثم قضوا إليه ولا تضرون فإن وَالَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَا وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وجعلناهم خلف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المذرين ثم وَبَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ غُسُلًا إلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ موسى وهب إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا عما وجدنا عليه آبانا جَعَلْنَا لَكُمُ الْكِبْرِيَاءَ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لكما بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُتُوا نِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا القوم قال موسى ما جئت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 Altyazı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 وأقيم الصلاة وبشّر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فجعلناه وملأه زينته وأموالا وأموالا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 آمنت به لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم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 من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم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 ناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها وما أن عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين Amen.